Allah Ja, ja, ja. How do I? الأول والآخر والظاهر والباطن خلق كل شيء فقدره تقديرا أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه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 ايها الناس لقد جعل الله سبحانه اصل البشريه زوجين اثنين ذكرا وانثى لا يستقل احدهما بنفسه دون الاخر والا لانقطع النسل وبتر العقب ولذا فقد ذكر الله هذه النعمه في معرض الامتنان على خلقه فقال سبحانه هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها إنها المرأة. انها المراه التي هي سكن الزوج والاسره واستقرارهما ناهيكم عن كونها نصف المجتمع ثم هي تلد النصف الاخر فكانها بذلك مجتمع باكمله ان الحديث عن المراه عباد الله حديث ذو شجون لا غنى للمجتمع المسلم المعاصر عنه وهو في الوقت نفسه حديث محفوف بالمخاطر وعرضه للزلل والانزلاق جراء الأهواء والقوة البيئية المؤثرة والهجوم الكاسح والاختلاف الموضوعي تجاهها بنوعين، أعني اختلاف التنوع واختلاف التضاد إنه لمن الغبن حقاً أن نحسر الحديث عن قضية المرأة من كافة جوانبها في اقتضاب وعجالة كمثل هذه الخطبة القصيره ونحوها غير أن ما لا يدرك كله لا يترك كله وأن القلاده والسوار يكفي منهما ما أحاط بالعنق والمعصم نقول ذلك في الوقت الذي أصبحت فيه قضية المرأة الشغل الشاغل للكثيرين والحادث الاول في الوقت الذي تشهد فيه الامه صنوفا من الظلم والقهر والبطاله والفقر والانحراف والتضليل وتسلط الاعداء من الداخل والخارج ولا نجد لها اطروحات في الواقع المرئي والمسموع والمقروء الا ما رحم ربي ومع ذلك كله ومع ذلك كله فاننا نقول لكل من يسهم في مناقشة قضية المرأة أن يلحظ المحاور الآتية في طريقه لألا تزل به القدم ويقع في التون البخس والتطفيف وخلق ما لم يأذن به الله وما لم يأتي به الأولون من سلف هذه الأمة أما المحور الأول فإنه يتمثل في الاعتقاد الجازم بأن المصدر الوحيد في تحديد هوية الجنسين الذكر والأنثى وتحديد معايير كل واحد منهما وبيان أوجه الاشتراك والاختلاف بينهما في باب الخلقه وباب التكليف أن ذلك كله يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا لآراء الرجال وأهوائهم كما أن الاعتراض على أي شيء من ذلكم إنما هو اعتراض على واضع الشريعة وهو القائل ابا حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يضلون فالاعتبار اذا لانقلاب المقاييس الشرعيه باسماء الاشياء والتي تورث المهازل العجيبه حينما تنقلب المعاني راسا على عقب كتسميه حياء المراه وحشمتها وحجابها كبتا لا مسوغ له وموروثا تقريديا عفا عليه الزمن والمحور الثاني عباد الله أن يقف كل ناصح ومخلص وغيور على أمة الإسلام في وجه كل صاحب قلم يريد أن يعبث بمقومات الأمة أو يجعلها علكا ملتصقا في أحدية عباد الشهوة أو من الذين كرهوا ما نزل الله أو يسعى بقلمه إلى خرق سفينة الأمة الماخرة ممن يلوكون بالسنتهم ويسطرون بأقلامهم أنه لا سبيل لنا إلى أي تقدم في العلم والصناعة والحضارة إلا من خلال خوض غمال تجارب الغرب إلا من خلال خوض غمار تجارب الغرب في رسومهم وفجاجهم تجاه المرأة والحق الأبلج في هذا الإطار هو أن الدول الراعية لمناهج التحرر للمراه في دول غير مسلمه او دول تنحى منحاها نجد ان تلك الدول رغم طنطنتها وبهرجتها فيما تزعم من حريه للمراه انها لم تبلغ بها مبلغا يكافئ الدعاية المبذوله في تحريرها بل اننا لا نجد لها في حقائبهم الوزاريه الا النزر اليسير ولا في البرلمانات والنيابات إلا امرأة أو امرأتين ما يؤكد أن ذلك ما هو إلا مجرد رمز يقنعون به السدة بأن المرأة بلغت شأوا عظيما عندهم والاعجب من ذلك عباد الله أن بعض تلك الدول العظمى الراعية لتحرير المرأة ينص دستورها على أن لا تتولى المرأة منصب رئاسة الدولة فهل بعد هذا تصبح تلك الدول مثالا يشنشن حوله ادعياء تحرير المراه ولا غرو عباد الله فلعل تلك الدول الكافره كانوا افهم لمغزى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض دعاه تحرير المراه من المسلمين وذلك حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان دوله كافره نصبت امراه عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما افلح قوم ولو امرهم امراه رواه البخاري في صحيحه وفي لفظ عند احمد في المسند بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الان هلكت الرجال اذا اطاعت النساء والواقع المشاهد عباد الله ان غايه ما حققته تلك الدول لتحرير المراه ان جعلتها, أن جعلتها أن جعلتها سلعة ممتهنة في دور البغي والفحش، أو صورا مبتذلة في ثنايا مقطوعات غنائية أو أجسادا للإغراء في ترويج السلع ونحوها عبر الدعايات التي لا تروج إلا من خلال جسد المرأة والمحور الثالث والمحور عباد الله يتمثل في أن إطلاق اسم الحرية والتحرر في كل قضية للمرأة إنما هو مطية يركبها جهلة مغرورون أو مغرضون مشوشون لإحداث ثغرة في التكامل الاجتماعي لدى الدولة المسلمة وإنما تقذف القنابل الموقوتة من هذه النافذة بل هذا هو الباب الذي تطل منه تفاحة الشيطان لأن اسم الحرية له وقع سحري في غرور عامة الناس لا سيما المراهقين والمراهقات وإن تعجبوا عباد الله وإن تعجبوا عباد الله فعجب تلك المراحل الثلاث التي يسطرها ويقررها أدعياء تحرير المراه وانتشالها من سجنها النفسي المتمثل في التمسك بالشريعة زعموا فالمرحلة الأولى عندهم هي تقرير أنهم مكلفون فحص كل ما يعترضنا من مشاكل في الوسط الإسلامي، فلا يقبلون أي فكرة إلا بعد أن يسمح لها العقل بالمرور، وحجتهم في ذلك الفارق العلمي والثقافي بينهم وبين رجل الشارع البسيط. يلي ذلك المرحلة الثانية، وهي أنهم، وهي أنهم تلك، يدعون أنهم مخلصون مشفقون على واقع الأمة. طالبون للحق والعلم ولكنه يؤكدون أن العلم إنما هو نتيجة الحرية فلا فما لم يتحرروا من كل فكرة سابقة لم يسعهم الحصول على المراد المطلوب ثم تاتي الداهية في المرحلة الثالثة التي يقررون من خلالها أن كل شيء ينبغي أن يخضع للبحث الحر وكلمة كل شيء لا تستثني شيئا عندهم حتى عقائدنا وتعاليمنا وموروثات الفضيلة عندنا ومما لا شك فيه أن هذه المراحل فيها من البروق المغريه المغريه للسجج ما يكفي لإلقاء بذور الشك في كل شيء فضلا عن قضية المرأة ذاتها وأن لمثل هؤلاء الأغرار من المجتمعات المسلمه أن يدركوا بأن ذلك إنما هو كستار الدخان الذي يطلقه المحاربون عاده لتغطيه الزحل اما المحور الرابع فانه ما مس مجتمع قط قضيه المراه وعبث بها وبمقوماتها وشكك في الاطول الشرعيه التي وضعت كسياج حمايه لها والمهام التي امتازت بها عن الرجل وامتاز الرجل بها عنها إلا أوقعهم الله في شر مما فروا منه وجروا على أنفسهم من الويلات والشرور ما لم يكونوا على حذر منه ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء رواه البخاري ومسلم وعند مسلم في صحيحه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وليس غريبا عنا عباد الله ما كشفه التأريخ لنا عن معركة ديقار مشهورة وقد كانت من أشد حروب الجاهلية حيث نشبت بسبب امرأة أرادها كسرى وأباها النعمان عليها ومثل ذلك أيضا التآمر الذي وقع من قبل يهود على نزع حجاب المرأة المسلمة وكشف سوءتها في سوق بني قينقاع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمحور الخامس عباد الله هو أن الشريعه الإسلامية في الحقيقة لا ترضى بمسلك الغلو في النظرة للمرأة بحيث تحتقر وتمتعن وتهمش عن واقع الحياة ولا هي في الوقت نفسه ترضى بمسلك التحرر والانزلاق فكلا طرفي قصد الأمور نميم فالأمة كذلك ينبغي ألا تسمع للمتشائمين المتنطعين وأن لا تتابع المتهورين العابثين إذ الأمة ليست محل تأثير الغلاه في كبت حق المرأة وما يجلبونه ضدها من مبررات وإن خلطوها بأحاديث موضوعة مكلوبة كإرادهم حديث طاعة المرأة ندامه، وهو حديث موضوع مكلوب كما, كما أن الأمة أيضا ليست محل تأثير المفرطين الزاجين بالمرأة خارج السياج وإن أجلبوا على باطنهم بالمبررات المغشوشة والأحاديث المكلوبة أيضا كحديث خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء يعنون بذلك عائشة رضي الله عنها وهو حديث موضوع مكلوب أيضا والحق في ذلك كله هو الوسط الذي هو العدل والخيار والإنصاب فما دل عليه الدليل الشرعي فهو الحق وإن لم يتبعه إلا شخص واحد وما خالف الدليل الشرعي فهو الباطل وإن, وإن اتبعه جمهور الناس وإنه لمن الغلط الفاحش والمفهوم المقلوب أن يدعي بعض الناس إمكانية جمع الفرقاء والمختلفين في قضية المرأة فيريدون أن يوفقوا بين الداعين إلى الحجاب الشرعي المتكامل والداعين إلى سفور المرأة وتبرجها من خلال تنصيف الحجاب وتنصيف الحشمه وتنصيف الحياة فيصيرون بذلك مدبذبين بين هؤلاء مدبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ألا فاتقوا الله معاشر المسلمين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعه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 والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن تمت محورا سادسا يخص قضية المرأة وهو أن وظيفتها في الحياة والمجتمع ليست مبنية على عقد استرقاق ولا ارتفاق لجسدها بل المرأة لها حق في المجتمع والأسرة إذ لها حق أن تحضر المساجد في غير فتنه وأن ترفع عنها الأمية وان يكون لها قصب في النصح والتوجيه والتربيه والتعليم والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن حقها ايضا ان تسعى الى الافضل عند توفر فرص العمل الملائم لوضعها خلقيا وشرعيا في ميدان العلم النافع والعمل الصالح ودعوه الخير فالامه المسلمه بحاجه ماسه الى المربيه المسلمه والمعلمه المسلمه والممرضة المسلمة والطبيبة المسلمة والكاتبة المسلمة والمرأة ذاتها بحاجة ماسة إلى أن تملأ رأسها بالعلم والمعرفة الصالحة لا أن تعري رأسها وجسدها وتتجهم لدينها ووظيفة المرأة في المجتمع ستبقى خطيرة وحساسة لا تقبل التفريط فيها ولا التجارب المره عليها كما أن المجتمع كله مطالب بصيانة الأعراض ومنع أي عبث بها والأمة الموفقه هي التي تستطيع أن تلائم بين هذه الأهداف النبيلة للمرأة وبين احتياجات المجتمع في ظل حمايتها وصيانتها فلا هي تضعها في قفص الاتهام ولا تطلقها لتكون مصيده للآثام والبغي ولا تجور على غيره الرجل وتمتهن حقوق الله واما اخر المحاور عباد الله فهو ما ينبغي ايضاحه بان دعوى التساوي بين الجنسين الذكر والانثى من جميع الوجوه انما هي كمثل دعوى امكانيه العقد بين شعيرتين فالمسلم الحق ينبغي الا يشك في ان الله جل وعلا اختص كل جنس بخصائص امتاز بها عن الاخر وزاد الرجال على النساء درجه فقال سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم فجعل الله التفضيل للرجال بالنبوة والإمامة العظمى والقضاء وإمامة الصلاة والجهاد في سبيل الله وتزويج الرجل نفسه دون ولي والطلاق بيد الرجل وأنه يأخذ عفها في الميراث في كثير من الحالات وأن الولد ينسب لأبيه وأنه يتزوج أربعة من النساء ويتسرى بالجواري وأن شهادة امرأتين تعدل شهادته وغير ذلك كثير وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله يقول القرطبي رحمه الله ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من الرجل فهو أصلها وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه غير أن هذا الاختصاص والتفضيل غير أن هذا الاختصاص والتفضيل عباد الله لا يعني ازدراء المرأة ولا اقامه العصرية ضدها ولا يعني ذلك بداهة ان يكون كل رجل افضل من كل امرأة فإن القاعدة المقرره ان تفضيل الشيء لا يلزم منه اهانه المفضول او سقوطه فالقرآن كله كلام الله ومع ذلك صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آية الكرسي هي أفضل آية في كتاب الله والانبياء والرسل يفضل بعضهم بعضا كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولا يعني ذلك البته انتقاص المفضول من الآيات والأنبياء والرسل وبعد عباد الله فإننا مع هذا التفضيل المذكور آنفا لنؤكد بالدليل الشرعي أن النساء شقائق الرجال وأنهن والرجال في العقائد والأخلاق سواء وأنهم سواء في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل تعاليم الإسلام سلبا وإيجابا كما أن الزعم بأن الذكورة تقدم صاحبها في الميزان وأن الأنوثة تؤخر صاحبتها ليعد لونا من ألوان الافتراء والظلم الله جل وعلا يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم بل إن الواقع لا يشهد أن المرأة قد تفوق كثيرا من الرجال كما كان لأمهات المؤمنين ومن بعدهن فالذكورة والأنوسة ليست هي مقام الميزان يوم القيامة فكما أن تأنيف الشمس لم يكن عيبا لها فكذلك تذكير الهلال لم يكن فخرا له وفي المثل المطروق أنثى الأسد في غابها خير وأقوى من الديك بين دجاجه وأما الأصل العام في النظرة والقاعدة المجملة في هذه القضية هي قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات طالتات حافظات للغيب بما حفظ الله هذا وصل رحمكم الله على خير البنية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 صحابة صحابته أبي ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه صحابه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم بعفوك وجودك وكرمك واحسانك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل عبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم وات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امرنا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 الله أكبر الله اكبر اشهد الليل.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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا لفي الصحف الاولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده I'm Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum